وَلا قَدَ جَعللنافِ السَّم إعبُرُ جَ وَزَيًا النَّهَالٍِ النظِرين وَحَفِغناَاهَا مِن كلُلِّ شَيطان الروجين إِللاا مَن استتَرَقَ السَّمع فَأَتْ وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ شَيْءٍ مَّوْزُونٍ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ وَمِن لَّذِٰلِكَ بَارِزُقِينَ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ عَلَوَاقِحَ فَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ وَمَا أَنْتُم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 كلهم أجمعون إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين